الافكر يا انسان لو اطلقته متاملا في قدره الرحمن لقدعات اجلالا وتسبيح له سبحانه رب نظيم الش يَا نُ وَلَا يُعْلَى وَجَلَّ عُلُوُّهُ وَصْفَاتُهُ كَمُلَتْ بِلَا نُقْصَانِ سُلْطَانُهُ بَاقٍ وَيَبْقَى مُلْكُهُ هَذَا وَيَفْنَى كُلُّ ذِي سُلْطَانِ لشيء قد تامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بيان قد عم ما ارجى الفضائي بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني زينت بكواكب لجمالها رفيات بلا اركان وريح تجري وسحاب بامره يحيي بها ما مات من بلدا لَيْسَ رَجُلٌ وَلَا بَهْتَانِ <تصفيق> وَالْكُلُّ جُنْدٌ لِلإِلَهِ عَظِيمٍ <تصفيق> جُنْدٌ وعدل الاله باخر الازمان والارض غير الارض هذا يومها وجبالها نسفت امام عيانين وتفجرت يهل بحار بامره هذا ووصف الوادي بالقران والكل من بعد الممات مردهم نحو الاله الواحد الديان كاليوم العظيم نفوه ثنا حشرات وها قد خاب ذنكر واني من بعد ما بع فيهم حساب عادل يا سعد من فقلوا على الميزانين يا سعد وجينا نربي ربي فتوحات يتطلبونا بانه من رحماني ذات الشيطان يتفكرون باي خالقنا التي نطقت وتدعونا الى اليمهاني يتفكرون باي خالقنا التي نطقت Субтитрувальниця Оля